اين يشرب بها عباد الله يفضرونها تتم جيو الذي ولقفنا يوم من كن شومس كفيعا وينول قومنا மக்கி إِنَّا مَخُوفُونَ بِنَا يَوْمَئِذٍ مَّا نُعصَمُ قَضَارِ توقاهم الله سوى ذلك اليوم ولا